قلَ لَم رُسُلُهُم إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرم لِسلُكُم وَلَ اللهَّه يَمُن علىى مََشَاء مِنْ ععبَادِه من وَمَا كانَانَ لَنَا أَن النات يَكُم بِسُطونٍ إِلَّا بإذْنِ الل وَعَلَى اللهَّ فَلّْيَتَ وَكَّلِمُمِنُون وَماَا لنَا أَلَّا نَنتَوَككَّل عَى اللَّه وَقَدهَدَ نَا سُبُنَا وَلَ نَصْبِرَّ عَى مَا آذَيْيتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَيتَوككَلِمُتَوككِلون وَقَالَ الذيينَ كَفَروا لِرُسُلِهِمُول نُخْرِرجكُمُ مِنْ أَرضِنَا أَوْلَ تَعودَّ فِي مِلَّتِنَا